الوجه الثاني ي ب د أ حالا لا زلنا في موضوع النار و ا ل ج ن ة سؤال تحدث في آ خ ر كتاب له صدر قريبا سماه النار مستشفى تحدث عن النار وصورها ب أ ن ه ا مستشفى و أ ن ر ح م ة الله في ا ل آ خ ر ة تشمل الكافر وفي معرض استشهاده قال إ ن القول في ابن آ د م المشار إ ل ي ه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به أ و ولد صالح يدعو له ب أ ن المراد بابن آ د م هنا المسلم فقط يعتبر ضيقا في الفهم وليس عدلا جواب النار تعتبر ع ق و ب ة م ؤ ق ت ة ب ا ل ن س ب ة لمن دخلها من عصاه المؤمنين أ م ا ب ا ل ن س ب ة للكافرين فهي ع ق و ب ة أ ب د ي ة لهم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ل ل أ د ل ة التي تقدمت في الجواب عن السؤالين الماضيين وعلى هذا فتشبيه النار بالمستشفى خ ط أ ل أ ن النار ع ق و ب ة لمن دخلها والمستشفى ر ح م ة لمن دخله يخدم فيه ويغذى الغذاء النافع له ويعالج من مرضه رجاء الشفاء فليس دخول المريض فيه لعقوبته و إ ي ذ ا ئ ه بل لقصد نفعه وعلاجه ر ح م ة به لا س خ ط عليه وأما آدم في الحديث المذكور في السؤال فهو يجوز للأدلة أن المراد آدم من مات مسلم من مات للأدلة الدالة على أن من مات عمله بابن الحديث السؤال لا كافر الدالة الكفر حابط عمله الصالح فلا يجوز عليه في الآخرة بل تعجل له طيباته في الحياة الدنيا قال الله تعالى على على عليه بل تعجل له في في في في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 وقال وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا س و ر ة الفرقان وليس في هذا ظلم ولا جور ل أ ن ه هو الذي ظلم نفسه بكفره الذي حبط به عمله كما أ خ ب ر الله الحكم العدل كما أ ن ه ليس فيه ضيق فهم بل فيه نور ب ص ي ر ة واهتداء بهدي نصوص ا ل ش ر ي ع ة ا ل و ا ض ح ة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س هل صحيح أ ن نار الدنيا التي ن ط ه عليها الطعام هي دخان نار يوم ا ل ق ي ا م ة والعياذ بالله جواب ا ليس ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعض ذلك بصحيح و إ ن م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتد الحر ف أ ب ر د و ا ب ا ل ص ل ا ة فإن فيح من جهنم السنن شدة الحر رواه البخاري ومسلم وأصحاب ومسلم و قال صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إ ن كانت ل ك ا ف ي ة قال فضلت عليهم ب ت س ع ة وتسعين جزءا كلهم مثل حرها رواه البخاري وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله نبينا على محمد مصير أ ه ل ا ل ف ت ر ة سؤال أ س ل م ت حديثا إ ح د ى الشابات البوذيات المثقفات بعد د ر ا س ة ع م ي ق ة ل ل إ س ل ا م استمرت سبع سنوات وهي ا ل آ ن ن ش ط ة في ا ل د ع و ة ل ل إ س ل ا م ولقد أ س ل م على يديها بعض ا ل أ ف ر ا د من رجال ونساء وفي إ ح د ى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف ب ا ل إ س ل ا م و ا ل د ع و ة إ ل ي ه في إ ح د ى المناطق ا ل ن ا ئ ي ة وجه إ ل ي ه ا أ ح د البوذيين هذا السؤال كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم ب ي ن م الا نحن في هذه ا م لم نسمع ن عن ط ق ة ل ل إ س الان م إ ا ل آ فهل آ ب ا ؤ ن ا في النار وما ذنبهم طالما أ ن ك م معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق الينا ولقد اتصلت بنا هذه الأخت ل هذه وتريد منا جوابا والذي شافيا على سؤال الرجل والذي دخل في الإسلام بعد على دخل الإسلام الحمد هذا لله وحده اللقاء و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد المسلمون لا يحكمون على غيرهم ب أ ن ه م في النار إ ل ا بشرط وهو ان يكونوا قد بلغهم ا ل ق ر آ ن أ و بيان معناه من دعاه ا ل إ س ل ا م ب ل غ ة المدعوين لقول الله عز وجل و أ و ح ي إ ل ي هذا ا ل ق ر آ ن ل أ ن ذ ر ك م به ومن بلغ وقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فمن بلغتهم ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة من غير المسلمين و أ ص ر على كفره فهو من أ ه ل النار لما تقدم من ا ل آ ي ت ي ن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أ ح د من هذه ا ل أ م ة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أ ر س ل ت به إ ل ا كان من أ ه ل النار خرجه مسلم في صحيحه و ا ل أ د ل ة في هذا المعنى من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة أ م ا الذين لم تبلغهم ا ل د ع و ة على وجه تقوم به ا ل ح ج ة عليهم ف أ م ر ه م إ ل ى الله عز وجل و ا ل أ ص ح من أ ق و ا ل اهل العلم في ذلك أ ن ه م يمتحنون يوم ا ل ق ي ا م ة فمن أ ط ا ع ا ل أ و ا م ر دخل ا ل ج ن ة ومن عصى دخل النار وقد أوضح لقول وَمَا كنا معذبين حتى نبعث رَسُولًا والعلامة بن القيم الحافظ رحمه حَتَّى رحمه هذا الله تفسيره الله الله كتابه مُعَذِّبِينَ المعنى تعالى كُنَّا نَبَعَثَ بن بن في في كثير طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات الهجرتين آخره فنرى لك مراجعة في المكلفين الكتابين لمزيد التوفيق نبينا عنوان الفائدة وبالله التوفيق الله لك وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه تحت محمد و سؤال ل م س يتضمن أ ن رجلين اختلفا في أ ه ل ا ل ف ت ر ة فقال ا ل أ و ل إ ن ه م ناجون وقال ا ل آ خ ر إ ن ه م غير ناجين جواب الحمد لله وحده والصلاة ا ل سؤال ل على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن من بلغته الدعوة للإسلام ممن كان قبله أو في زمنه ولم يجب ومات على ذلك فهو من أهل النار ومن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة كما صحت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا كان ومات كما م من ممن زمنه من ومن يمتحن يوم وبعد عن س وصحبه أو فهو فإنه صحت يجب إن رجلين اختلف في في يتضمن أ ن رجلين اختلفا في أ ه ل ا ل ف ت ر ة فقال التوفيق وقال الآخر إنهم غير ناجين وقد الأول ناجون الآخر ناجين أجبنا وبالله الله نبينا على ذلك وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه و إنهم إنهم محمد غير سؤال ل م س هل ورد حديث ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى أ ث ن ا ء صلاته عمرو بن لحي يتقلب في نار جهنم وهو أ و ل من أ د خ ل ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م في ا ل ك ع ب ة أ و في ج ز ي ر ة العرب وهل يعتبر هذا الحديث الصحيح إ ن ثبتت صحته دليلا على عدم كراهيه استقبال المصلي لمثل تلك المدافئ ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة أ و ا ل ن ف ط ي ة أ و الغازيه ة أفتونا بالحق أثابكم بالحق ا ل ل تعالى وجعلنا وإياكم ممن يستمعون فيتبعون الكتاب وجعلنا اجعلنا من أولي الألباب الذين يطبقون على أنفسهم وعلى عوائلهم وإياكم القول اللهم الألباب الذين والسنة أولي يطبقون ممن أحسن من أنفسهم إ ن ك أ ن ت السميع العليم القريب المجيب الدعاء جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي رأيت أول أيضا البخاري الخزاعي هريرة رضي رسول عمر عامر يجر النار رضي رسول الله قال قال الله الله كان أول من سيب السوائب وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الله الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم بن قصبه سيب في صحيحه في وفيه عنه عن عن من قال ر أ ي ت جهنم يحطم بعضها بعضا و ر أ ي ت عمرا يجر قصبه وهو أ و ل من سيب السوائب ولا د ل ا ل ة في هذه ا ل أ ح ا د ي ث على استقبال النار ونحوها كالالات ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة و ا ل ن ف ط ي ة ا ل خ ا ص ة ب ا ل ت د ف ئ ة ولا أ ن ه راه وهو في الصلاه ة و ب ا ل ل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة جواب وصلى على وآله وسلم وصحبه يوم مصير محمد الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الصحيح من أقوال العلماء أن الله تعالى القيامة أطاع الجنة النار هذا الله الله بما كانوا عاملين جوابا لمن سأله عن أولاد الكفار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا أهل أهل لقوله صلى عليه وسلم أعلم لمن سأله وصلى على وآله وسلم عصى وصحبه يمتحنهم محمد يوم وفي تفسير من فمن من ومن من أن عن فهو فهو سؤال يقال يا ف ض ي ل ة الشيخ إ ن المولود عندما يولد يكتب على جبينه سعيد أ م شقي فما هو الحكم على من يتوفى وهو صغير لم يحظى بالسعادة ولا الشقاوة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا حكمه في الدنيا حكم أهله فإن كان بين المسلمين غسل وصلي عليه وله حكمهم في الآخرة حكمه حكم حكمهم يحظى في بين في وحده وصحبه جواب وبعد هذا كان فإن أ م ا إ ن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه لانه أ ن ه لقول ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم في ي من ق تبعهم ل أولاد المشركين هم منهم أما في الآخرة فأمرهم إلى الله لقول ل من هم منهم أما فأمرهم ن ا في ي صلى الله ل ي وسلم لما سئل عن أولاد كانوا وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و سئل س لما المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين وبالله التوفيق وصلى الله على ل بما محمد نبينا عن عنصر الشيطان ومصيره يوم القيمة يوم سؤال يتضمن عن إ ب ل ي س هل هو من ا ل م ل ا ئ ك ة أ م من جنس آ خ ر و إ ذ ا كان من جنس آ خ ر فما وجه الاستثناء في قوله تعالى فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يخفى ان ا ل م ل ا ئ ك ة جنس من مخلوقات الله خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون وأما وإذ سجدوا فسجدوا وذكر قوله السجود أنه أمر من للملائكة لآدم من امتناعه لآدم الله تعالى أنه من الجن قال تعالى وإذ قلنا إلا كان الجن تعالى إبليس إبليس ربه تبرير امتناعه في في ففسق فقد ذكر عنه عن خلقتني من ن اما ر وخلقته ن طين أ م وجه الاستثناء في قوله تعالى فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س فهو استثناء منقطع كقول القائل جاء القوم إ ل ا حمارا وهناك من أ ه ل العلم من يقول بأن إبليس أنه وأصر لعنه الله من جنس والعصيان إلا الله الملائكة الله تعالى وأصر على التمرد عصى حقت محمد القيامة التوفيق عليه لعنة على الله إلى يوم القيامة. وبالله、التوفيق. صلى الله يوم نبينا محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال خلق الله آدم على صورته ستون فهل هذا الحديث ذراعا هذا صورته آدم صحيح ستون جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد نص الحديث خلق الله آ د م على صورته طوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أ و ل ئ ك النفر وهم نفر من ا ل م ل ا ئ ك ة جلوس فاستمع ما يحيونك ف إ ن ه ا تحيتك وتحيه ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك و ر ح م ة الله فزادوه و ر ح م ة الله فكل من يدخل ا ل ج ن ة على ص و ر ة آ د م طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق تنقص بعده إ ل ى ا ل آ ن رواه ا ل إ م ا م أ ح م د والبخاري ومسلم وهو حديث صحيح ولا غ ر ا ب ة في متنه ف إ ن له معنيين ا ل أ و ل أ ن الله لم يخلق آ د م صغيرا قصيرا ك ا ل أ ط ف ا ل من ذريته ثم نمى وطال حتى بلغ ستين ذراعا بل جعله يوم خلقه طويلا على ص و ر ة نفسه ا ل ن ه ا ئ ي ة طوله ستون ذراعا والثاني أ ن الضمير في قوله على صورته يعود على الله بدليل ما جاء في ر و ا ي ة أ خ ر ى ص ح ي ح ة على ص و ر ة الرحمن وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه ف إ ن الله سمى نفسه ب أ س م ا ء سمى بها خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه ولم يلزم من ذلك التشبيه وكذا ا ل ص و ر ة ولا يلزم من إ ت ي ا ن ه ا لله تشبيهه بخلقه ل أ ن الاشتراك في الاسم او في المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كل منهما لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو وسلم يوم يوم وفيه وفيه هريرة الله عنه الله عليه عليه فيه منها السميع البصير السؤال الثاني النبي قال الشمس الجمعة الجنة صلى طلعت خلق أدخل آدم أبي رضي خير عن أخرج أن ولا تقوم ا ل س ا ع ة إ ل ا في يوم ا ل ج م ع ة صحيح مسلم فهل هذا الحديث صحيح جواب هذا الحديث صحيح راه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي في سننه ولا غ ر ا ب ة فيه ف إ ن لله أ ن يخص ما شاء من ا ل أ ي ا م ب ا ل ف ض ي ل ة و أ ن يكرم من شاء من خلقه بما شاء كما فضل يوم ع ر ف ة ويوم النحر على ب ق ي ة أ ي ا م ا ل س ن ة وخصهما توجد غيرهما بمزايا لا توجد في、غيرهما. سؤال هل الشيطان كان من ا ل م ل ا ئ ك ة قبل أ ن ي أ م ر ه الله تعالى بالسجود ل آ د م عليه السلام جواب اختلف العلماء في إ ب ل ي س هل هو من ا ل م ل ا ئ ك ة أ و من الجن فقال ج م ا ع ة هو من نوع من ا ل م ل ا ئ ك ة خلقوا من نار السموم وخلق غيرهم من ا ل م ل ا ئ ك ة من نور واستدلوا على ذلك ب أ ن ه لو لم يكن من ا ل م ل ا ئ ك ة لما كان م أ م و ر ا بالسجود ل آ د م ولا أ ن ك ر عليه عدم سجوده له و ب أ ن ا ل أ ص ل في الاستثناء الاتصال ب أ ن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وقد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وقال آخرون قال قلنا لآدم بعد تعالى للملائكة إلا فاستثنى الملائكة إبليس إبليس فدل على أنه منهم وقال آخرون إ ن ه ليس من ا ل م ل ا ئ ك ة بل من الجن لقوله تعالى و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه و ل أ ن ه خلق من نار السموم و ا ل م ل ا ئ ك ة خلقت من نور و ل أ ن له ذ ر ي ة تتوالد و ا ل م ل ا ئ ك ة لا تتوالد واختار ابن جرير الطبري القول ا ل أ و ل و أ ج ا ب عما استدل به القول الثاني ب أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة منهم من خلق من نور ومنهم من خلق من نار السموم و إ ب ل ي س من صنف ا ل م ل ا ئ ك ة الذين خلقوا من نار السموم و ب أ ن ه لا دليل على أ ن الصنف الذي خلق من نار السموم لا يتوالد و ب أ ن الله إ ن م ا قال فيه إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن من أ ج ل أ ن ه من ق ب ي ل ة من ا ل م ل ا ئ ك ة تسمى الجن أ و قيل له ج ا ن لاختفائه كما سمي غيره من ا ل م ل ا ئ ك ة ج ن ة في ق و ل تعالى ه و ج ع ل و ا بينه و بين الجن ن ن س ب ا ل ا خ ت ف ا ئ ه م و ع ل ى ا ل ق و ل ب أ ن ه من الجن يكون د خ و ل ه في أ م ر ا ل ل ه م لائكته ب ا ل س ج و د ل آ د م من أ ج ل ك و ن ه م خ ت ل ط ا به م و ع ل ى ك ل حال ه ذ ه م س أ ل ة لا ت ت ر ت ب ع ل ي ه ا ف ا ئ د ة ع ل م ي ة ونزع ا ل ا فيها لا ط ا ئ ل تحت ه و ب ا ل ل ه ا ل توفيق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و س ل م سؤال هل إ ب ل ي س من الجن أ و من ا ل م ل ا ئ ك ة جواب إ ب ل ي س من الجن وليس من ا ل م ل ا ئ ك ة قال تعالى و إ ذ قلنا للملائكه س ج د و ا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ا ل آ ي ة من س و ر ة الكهف وقال تعالى في س و ر ة الرحمن خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. وقال خ ل ج الحسن ر نار ج من ا و ق صلى وصف الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم وقال ل مارج نار مما رواه ا نور من من من آدم البصري ما كان إ ب ل ي س من ا ل م ل ا ئ ك ة طرفه عين ا ل قط وانه لاصل الجن كما أ ن آ د م عليه السلام أ ص ل البشر رواه ابن جرير ب إ س ن ا د صحيح عنه ولكن خان إ ب ل ي س الطبع وذلك أ ن ه كان مع ا ل م ل ا ئ ك ة وتشبه بهم وتعبد وتنسك بهم فلهذا دخل في خطابهم وعصى ب م خ ا ل ف ة أ م ر الله بالسجود وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هو نبينا عقاب الله سؤال ما هو عقاب الشيطان؟ على محمد هل يدخل النار مثل شخص مسلم لم يؤد ي ف ر ي ض ة من فرائض الله عز وجل قط في حياته أ و أ ن النار درجات مثل الجنه ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إبليس وأتباعه والحق أقول سبحانه فالحق جهنم الله كتابه أيقاب كما قال تعالى قال على إبليس أخبر في ل أ م ل ا ن جهنم منك وممن من تبعك منهم أ ج م ع ي ن والنار درجات كما أ ن ا ل ج ن ة درجات نبه أ ه ل العلم عليه في قوله تعالى إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار و ل م تجد لهم نصيرا وقال تعالى افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير هم د ر ج الايمان ت عند ا ل ه و ل ل ه ب ص ر ب ي ع م ل و و بالقضاء ل ل ه ا ت و ف ي وصلى وآله وصحبه وسلم الله على الإيمان ل نبينا ا ب محمد ق والقدر سؤال ما معنى القدر مع تفصيل شامل جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد معناه أ ن الله سبحانه وتعالى علم ا ل أ ش ي ا ء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ك ت ب ه عنده ا و ما وجد منها وخلق ما أ ر ا د خلقه وهذه ه مراتب القدر ا ل أ ر ب ع التي يجب ا ل إ ي م ا ن بها ولا يكون العبد مؤمنا ل على الكمال حتى يكون مؤمنا بها علم الأشياء كلها قبل ق د وجودها كتابتها عنده ر حتى مؤمنا بها كتابتها يكون مشيئته لما وجد منها وخلق ما أراد خلقه وخلق أراد وجد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ ج ا ب جبريل لما س أ ل ه عن ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم في صحيحه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ع ب ا د ة بن الصامت أ ن ه قال إنك لن تجد طعم الإيمان لن تؤمن تجد حتى طعم ا ب ل ق د ر وتعلم م أن اوضح أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم م لم ا الحديث أخطأك يكن ليصيبك、الحديث. وقد و هذا المعنى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله في ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة فنوصيك بمراجعتها وحفظها وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم هو نبينا الله سؤال ما هو معنى الآيات؟ على معنى محمد لمن شاء منكم أ ن يستقيم وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين وفمن شاء ذكره وما يذكرون إ ل ا أ ن يشاء الله هو أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة فلقد سمعت بعض أ ه ل العلم يقول إ ن معنى هذه ا ل آ ي ا ت ا ل س ا ل ف ة الذكر أ ن الله سبحانه أ ع ط ى ا ل إ ن س ا ن م ش ي ئ ة ثم تركه يختار لنفسه ما يشاء ولم يكن لله ن ع م ة وتوفيق خص بهما من آ م ن وخذلان خص به من م كفر فهل هذا القول موافق لقول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وما معنى ولا يظلم ربك أ ح د ا وغيرها من ا ل آ ي ا ت التي توضح أ ن الله لا يظلم عباده شيئا ولقد سمعت أ ه ل العلم بعضهم يفسر هذه ا ل آ ي ا ت بمعنى أ ن الله ه س ب ح ا ن عادل فلا يمكن أن أ يجعل ح د ان الناس كافرة ثم ي ع ذ ب ه كفره هو على بل الإنسان هو الذي ب ي د أ في الكفر والله يزيده في كفره ولا يمكن أ ن يبتدي الله أ ح د ا بالضلال فهل هذا المعنى والتفسير للظلم المنفي عن الله صحيح لقد قرأت ما كتبه ابن حزم الظاهري في القدر في كتابه الملل والنحل فهل ما قرره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب الجبرية؟ قرأت قرره أم كتبه كتابه ما حزم ما مذهب مذهب ابن جواب هو في في الحمد لله وحده والصلاة والسلام أولا لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد أولا يجب على المسلم ان يؤمن بالقدر خيره وشره ذ ا نصها ما معنى القدر مع تفصيل شامل معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها معنى أن تفصيل مع علم قبل وكتبها عنده وشاء ك ت ب ما وجد منها وخلق ما أ ر ا د خلقه وهذه هي مراتب القدر ا ل أ ر ب ع التي يجب ا ل إ ي م ا ن بها ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها كما وملائكته وكتبه وسلم لما الإيمان تؤمن واليوم النبي الله أجاب قال بالله الآخر ثبت جبريل عن عليه عن أنه أن صلى سأله ورسله وقد ت ؤ م ن ب ا ل ر خيره وشره ر و اوضح ه صحيحه مسلم في ث حديث الحديث ب عبادة بن بالقدر أصابك ليصيبك ت الصامت أنه قال له إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم عنه عليه طعم أنه إنك لن الإيمان أن ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن الله له صلى وسلم قال لم ليخطئك لم ما وما في وقد و أخطأك هذا المعنى شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله في ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة نوصيك بمراجعتها وحفظها وفتوى أ خ ر ى في معنى ا ل ت س ي ر و ا ل ت خ ي ر برقم ث ل ا ث ة عشر و أ ر ب ع ة آ ل ا ف هذا نصها ا ل إ ن س ا ن مخير ومسير أ م ا كونه مخيرا ف ل أ ن الله سبحانه أ ع ط ا ه عقلا وسمعا وبصرا و إ ر ا د ة فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه وبذلك تعلقت به التكاليف من ا ل أ م ر والنهي ا س ت ح ق الثواب على ط ا ع ة الله ورسوله والعقاب على م ع ص ي ة الله ورسوله و أ م ا كونه مسيره ف ل أ ن ه لا يخرج ب أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه عن قدر الله ومشيئته كما قال قبل سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الله إن ذلك على أنفسكم يسير مصيبة من من أن إن في في في و قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم أن شاء وقال م العالمين ا تشاءون إلا أن يشاء الله و أن رب العالمين وقال سبحانه هو الذي يسيركم في البرد والبحر ا ل آ ي ة وفي الباب آ ي ا ت ك ث ي ر ة و أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة كلها تدل على ما ذكرنا لمن ت أ م ل الكتاب و ا ل س ن ة ثانيا تفسر ا ل آ ي ا ت ا ل م ذ ك و ر ة في السؤال وما ورد في معناها ب أ ن كل شيء يجري بقدر الله ومشيئته ومشيئته ن ا ف ذ ة لا م ش ي ئ ة للعباد إ ل ا ما شاء لهم كان وما لم يشا لم يكن وسبق بيان ذلك في الفتوى آ ن ف ه وما ذكرنا هو ه قول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وما ذكر في السؤال من القول بنفي القدر مخالف لما هم عليه ثالثا الذي دلت عليه ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي ا ل ق د ر ي ة و ا ل ج ب ر ي ة فليس ما كان من بني آ د م ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلما وقبيحا كما تقوله ا ل ق د ر ي ة ا ل م ج ب ر ة و ا ل ق د ر ي ة ا ل ن ف ا ة ف إ ن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم تعالى وتعالى عن ذلك علوا الله كبيرا قال الله سبحانه ذلك أعوذ بالله مما ن الشيطان ا ل ي ر ج ف ل تقدم ض ر ب و و ا الأمثال لله ا السميع البصير رابعا مما ل ليس كمثله شيء وهو ت ق يتضح لك مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذا الباب وما سواه باطل ونوصيك ب م ر ا ج ع ة ش ف ا ء العليل في مسائل القضاء والقدر و ا ل ح ك م ة والتعليل للعلامة بن القيم رحمه الله فإنه مفيد جدا وبالله التوفيق جدا رحمه مفيد بن فإنه وصلى انتهى ل ل على ه ب وصحبه ي ن ن ا ا محمد وسلم وآله الشريط ا ل أ ر ب ع و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء من جمع وترتيب الشيخ أ ح م د بن عبد الرزاق الدويش ولازلنا في ا ل ع ق ي د ة وهو الشريط العاشر و ا ل أ خ ي ر من ا ل م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة و س ن ب د أ بعون الله في ا ل م ج م و ع ة ا ل خ ا م س ة بعنوان هل ا ل إ ن س ا ن مسير أ م مخير إ ن شاء الله